موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبدى بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف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 قال ما عذ الله أن أخذ إلَّا ما وجدنا متَّ على عنده إن إذا ما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا, موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن نبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين <تصفيق> ارجعوا إلى أبيكم فقولوا فقولوا يا أبناء إن ابنك سرق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 صبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرِصًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا